اليوم إن شاء الله تعالى نعيش فيه مع الملائكة والملائكة هم عالم غير الجن والإنس عالم كرام بررة مطهرون لا يأكلون ولا يشربون يفعلون ما يؤمرون عالم كرام ضرر. غير الجن والإنس لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ويفعلون ما يؤمرون مأمرون بأمر الله تبارك وتعالى تعلمون أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وجعل لها قانونا قانونا كونيا وجعل لها قانونا شرعيا فهذا القانون الكوني اللي ربنا وضعه في هذه الدنيا لابد له أن يتم وأما القانون الشرعي وهو الشريعة الوحي الذي أنزله الله تعالى على الرسل لكي يؤمن به الناس انقسم الناس فيه إلى قسمين قسم آمن لأن الله تعالى قداه للحق وقسم كفر لأن الله عز وجل كتب عليه الضلال إن الله لا يظلم مسقال ذرة فالذي تعاطى أسباب الخير والهدى كان من المهتدين والذي تعاطى أسباب الضلال كان من الضالين فمن يعمل مسقال ذرة خير يرى ومن يعمل مسقال ذرة شر يرى وما ربك بظلام للعبيد الملائكة مكلفون من الله تعالى بأمور عظيمة مجبلون على الطاعة مجبلون على تنفيذ الأوامر لا يعرفون المعصية ملائكة لا يتقدمون ولا يتأخرون عن أمر الله تعالى ولا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالسؤال السؤال الأول فما طبيعة خلق الملائكة أو مما خلقهم الله عز وجل ملائكة خلق من إيه خلق الله عز وجل الملائكة من النور وهذا النور ما حقيقته ما طبيعته لا يعلم ذلك إلا الله بعض المفسرين يقول لك ربنا خلقهم من نور العزة وبعض يقول ربنا خلقهم مش عارف من ايه هذا كلام كله لا دليل عليه اما الذي نؤمن به والذي جاء به الوحي ان الله عز وجل خلق الملائكة من النور وهذا النور لا يعلم حقيقته الا الله كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الملائكة من نور وأيضا الأحاديث جاءت بأن الجان خلق من النار وأن الإنسان خلق مما وصف لكم يعني كما تعلمون جاء في القرآن العظيم عن خلق الإنسان وأنه خلق من طين وخلق من تراب وخلق من حمأة مسنون لي هذه مراحل في الأول من التراب ثم بعد ذلك من الطين ثم تطور خلقه إلى أن صار إلى ما صار إليه خلقا سويا ونفخ الله تعالى فيه الروح ثم أصبحت سلالة آدم عليه السلام منه منه وترجع في أصلها إلى التراب وإلى الطين وهكذا بلما ربنا يذكر خلق الإنسان في القرآن من الطين أو من التراب أو نحو ذلك فإنه يريد بذلك من آدم عليه السلام أما بن آدم فهم وإن خلقوا من سلالة آدم عليه السلام إلا إنه مرجعهم إلى إيه إلى التراب لأنه زي ما أنتوا عارفين في الوراثة إنه الإنسان يحمل الصفات الوراثية بتاعت أهله فكله يحمل الصفات الوراثية بتاعت آدم عليه السلام وقد خلقه الله تعالى من التراب وأما الملائكة فكما جاء في الحديث خلقوا من النور أما طبيعة هذا النور يعني حقيقته إيه هو نور إيه لا يعلم ذلك إلا الله وليس عندنا على ذلك دليل. أما مسكن الملائكة مسكن الملائكة في السماء مسكن الملائكة في الأصل في السماء. ثم إن ربك تعالى يسير ما شاء منهم إلى أماكن ليقوموا بأعمالهم. منهم من يصعد ومنهم من ينزل. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير فهؤلاء الملائكة مسكنهم أصلا في السماء لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل جبريل عليه السلام يعني لما لا تزورنا أكثر مما تزور يعني لمجش أكثر مما تأتي إلينا من حب النبي صلى الله عليه وسلم له ومن حبه للخير فنزل قول الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا يعني هذا التنزل تنزل الملائكة على مختلف وظائفهم إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى هذا هو الأصل وكما جاء في الحديث أن من ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم أو من ملائهم هذا يدل على علو مكان الملائكة عليهم السلام هذا في الأصل أصل مكان الملائكة هو السماء أما عن طبيعتهم كيف يتصرفون كيف يفعلون فالملائكة مجبولون على الطاعات مجبولون على الطاعات الإنسان يعصي الإنسان يذل الإنسان يهوى ويغوا أما الملائكة فليست كذلك فليست كذلك فإن الله تعالى قال عنهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون هم لا يتقدمون ولا يتأخرون عن أمر الله تعالى لا يصدر منهم فعل إلا بأمر من الله وإذا صدر الأمر من الله لا يتأخرون عن تنفيذ أوامر الله هؤلاء هم الملائكة لأن الله عز وجل وصفهم بتلك الصفات العظيمة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وذكر الله عز وجل عنهم في القرآن في آيات كثيرة أن الملائكة تبادر إلى أمر الله ولا تتأخر عنه وأنها لا تتصرف من أنفسها بل إنها لا تصدر إلا عن أمر الله تبارك وتعالى تفاوت الملائكة الملائكة ليسوا على صفة واحدة لا في خلقهم ولا في منزلتهم ملائكة ليسوا على صفة واحدة فلا في خلقهم ولا في منزلتهم لي لأن ربك تعالى خلق خلقه من لا يعلمها إلا هو نعلم نحن بعضا منها ولا نعلم أغلبها فسبحان الله خلق الله تعالى منهم من له جناحان منهم من له أكثر وقد جاء أن جبريل عليه السلام له ستمائة جناح كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل عليه السلام يعني وقد سد الأفق وله ستمائة جناح جاء في حديث أنه سد الأفق وجاء في حديث أنه سد ما بين السماء والأرض هذه صورة حقيقية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه مرتين في صورته الحقيقية هذه مرة ومرة رآه في السماء ذول المرتين اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية وكما تعلمون هذه الصفة صفة الخلق العظيمة هذه الناس لا يستطيعون رؤيتها، فإنهم يهلكون أن ربنا عز وجل لا يرسل ملائكة رسلا إلى الناس إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يرى تلك الصورة أنه يرى جبريل عليه السلام لما ينزل بالوحي يسد ما بين الخافقين فضل ويسد ما بين السماء والأرض دين كلها أفلت ها يعني هذه الصورة عظيمة مين يستطيع أن يرى هذا المنظر إهلك لو رآهم الجن والإنس لهلكوا بهذا الشكل وأنظر إلى أعجب من ذلك يقول. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمئة عام ما بين الأذن إلى العاتق العاتق ده ودي الأذن شحمة الأذن المسافة دي مسيرة سبعمئة سنة. فما يكون مقدار حجم هذا الملاك أنت مهما تتصور فلن تتصور ايه هذه الـ الـ الإمكانية العالية وهذه الخلق العظيمة هذا أمر عظيم لا يقدر على ذلك إلا الله مهما تتصور فيها مش تعرف صحيح التصور خلق الملائكة أنت مهما تحاول تتصور فيه مش تصل فيه إلى شيء ولكن إن ورد خاطر في ذهن الإنسان فإنه ما وردش للوحد يستعيذ من الشيطان من هذا الأمر أو نحو ذلك لأن الملائكة لها أشكال معروفة هذه الأشكال هم يعرفونها عن بعضهم وهذه الأشكال عرفها بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو كلهم بكذا اما الواحد يستعيذ بالله عز وجل منه هو انه الشيطان ياتي يقول له ايه من الخلق ربك قول له طب ربنا عز وجل ازاي او بتاع هذا حد الايمان من الكفر ان الواحد يقعد بقى ايه ينسحب مع هذا الوهم وهذا الوسواس الذي لا يصل الى شيء فيه ان الله تعالى ليس كمثله شيء ومهما يخطر ببالك فالله خلافه مهما يخطر ببالك فالله خلافه أما إحنا نعرفين أن جبريل لما تجلى في لما ربنا عز وجل أظهره في صورة حقيقية سد ما بين المشرق والمغرب وسد ما بين السماء والأرض وسد ما بين الأفق وما إلى ذلك ما جاء في الأحاديث فهذه الصورة يعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أقدروا على رؤيتها فالملائكة متفوتون في خلقتهم يزيد في الخلق ما يشاء وفي ذلك دلالة على أنه مهما ترى من خلق الله عجبا فهناك أعجب منه ومهما ترى من خلق الله قوة فهناك ما هو أقوى منه ومهما ترى في خلق الله من دقة فهناك في خلق الله ما هو أدق يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء وهذه طلاقة القدرة هذه طلاقة القدرة يعني قدرة الله ليس لها حدود ليس لها حدود يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى وكذلك الملائكة كما هم متفاوتون في خلقتهم متفاوتون في منزلتهم في منزلتهم عند الله تعالى فمنهم المقرب إلى الله الذي يأتي على رأس الجميع ومنهم الذي يليه ومنهم كذا ومنهم كذا فسبحان الله وذكر علماء المسلمين أن لكل ملك من الملائكة منزلة لا يتعداها إلى غيرها في القرب وفي العبادة في القرب وفي العبادة في واحد مثلا يعني ساجد لا يرفع لا يجلس وواحد راكع لا يرفع وواحد قائم لا يركع وهكذا كل في وظيفته التي خلقه الله عز وجل لها لا يتعداها إلى غيرها. وهم مشغولون بما خلقهم الله عز وجل له لا يتحولون منه إلى غيره ولا يملون ولا يكلون فهذا لا ينطبق عليهم خضل ويزال كفرة النصارى واليهود يقول لك أن ربنا خلق السماوات وعند استريح يوم الحد وليهود نستريح ويوم السبت وأنا مش عارف إيه فربنا عز وجل إيه قال لهم وما مسنا من لغوب أنتوا فكرين أن ربنا عز وجل فعل ذلك لأنه يحتاج إلى قوة بل إنه سبحانه وتعالى هو القوي العزيز وأنه سبحانه وتعالى لا يصدق عليه تلك الأوهام التي عندكم بل إنها لا تصدق على ملائكة الله وهم خلق من خلق الله فبيتعبوش إلا الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون تدملوش ولب يتعبوا ولب يكلوا وهكذا ومع كل هذا لما ينفخ في الصور يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادك هذا جليل على معرفتهم بربهم جل ذكر وفي هذا فالإنسان يتقلد بالملائكة فإنه مهما يقدم من عبادات فإنما هي من فضل الله عليه مهما أوتي من قوة فإنما هي من عطاء الله له مهما خل الله تعالى بينه وبين خلقه أو بينه وبين أي شيء من الأشياء فليعلم أن الله يراه وأنه قادر عليه وأنه لا يغيب عنه وأن الله وكل به خلقا هم بجانبه لو لو أراد الله تعالى أن يقبضه لقبضه ولو أراد أن يهلكه لأهلكه ولا ولو أراد أن يمنعه لمنعه ولو أراد أن يعطيه لاعطاه وإن العبد لا يكون بين يدي أعدائه فلا يصلون إليه رغم أنه بينهم لأن الله منعه منهم وإن العبد لا يكون بين أحبابه بينهم لاهيا لاعبا فرحا بهم معتمدا عليهم راكنا إليهم يأخذهم الله أو يأخذه فهذا دليل على أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء لا يعزب عنه مسقال زبوة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى فالملائكة متفاوتون في خلقتهم ومتفاوتون في منزلتهم انظروا إلى منزلة جبريل عليه السلام وكيف أن الله تعالى جعله أمين الوحي الذي ينزل إلى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ليبلغوا شريعة الله تبارك وتعالى لذلك هو أمين الوحي والملائكة نفسها تقول وما منا إلا له مقام معلوم فهناك أماكن أماكن لا تتعداها الملائكة في واحد حد مثلا في السماء الأولى في واحد حد في السماء الثانية في واحد حد في السماء الثالثة وهكذا وهكذا سبحان الله كيفية الaint RAM енно يعني نستجمع مسألة الايمان بالملائكة دي نستجمع هذه المسألة كيف أولاً أن تؤمن بأن لله تعالى خلقا اسمه الملائكة، لله خلق اسمه ملائكة، هؤلاء الملائكة أخبرنا الله تعالى عنهم، أخبرنا عنهم نبيه صلى الله عليه وسلم لهم أعمال يقرمون بها، أعمال في تنظيم الكون. وأعمال في الذكر والعبادات وما إلى ذلك من هذه الأمور وكل ما يفعلون هو تنفيذ لأمر الله تعالى ما يفكرش واحد أن ملك الموته يقوله كده مضروحه كده مزاغه لا لا تستأخر ولا تستقدم أنت لا تقدم عن يومك ولا تقدم عن لحظتك ولا تؤخر وما يجيء الملك إلا بأمر الله تعالى، وإذا جاء أمر الله لا يستطيع ملك أن يؤخر أمر الله، لأن أمر الله نافذ فيهم هم أيضاً وكلهم يموت وكلهم يموت، فسبحان الذي يحيي ويميت. هذه أول أول شيء في. الإيمان بالملائكة أو كيفية الإيمان بالملائكة أن تؤمن أن لله خلقا اسمه الملائكة نحن لا نراهم نحن لا نراهم وورد ذكرهم في الكتاب والسنة ونحن نرى بعض آثارهم من إخبار الله تبارك وتعالى عنهم أنت لو بصيت لقيت واحد بموت أو واحد مات معروف أن ملائكة جاءت قبضة روح هذا العبد وما إلى ذلك من هذه الأمور الكثيرة التي سنتحدث عنها إن شاء الله في محاضرة قادمة أعمال الملائكة عملهم في الليل وفي النهار في السر بالنسبة لنا وفي العلن أعمالهم في الأرواح أعمالهم في هذا الكون أعمالهم في الوحي أعمالهم في غير ذلك أنتم عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء فوجد كل سماء موكل بها ملائك ملائكة ولها أبواب فسبحان الله الأمر الثاني في الإيمان بالملائكة هو أن تنزلهم منزلتهم تنزلهم منزلتهم إزاي الله عز وجل وصفهم بصفات الخير الحسن والكرم هم كرام بررة وصفهم الله عز وجل بأنهم كرام بأنهم عباد مكرمون بأنهم يفعلون ما يؤمرون بأنهم لا يتقدمون ولا يتأخرون يعني عن أمر الله عز وجل بأنهم لا يسأمون من عبادة الله تسبيحه عز وجل والركوع والسجود والقيام لله تبارك وتعالى بل إن هناك أنواع أخرى كثيرة من العبادة كما جاء في الحديث أن في البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة فمزخلق الله عز وجل هذا البيت في السماء والملائكة يطوفون به كل يوم يدخلون هذا البيت سبعون ألفا لا يعودون إليه إلى يوم القيامة فما مقدار الملائكة وما عددهم لا يعلم ذلك إلا الله فشنا لو جينا نحصي الناس اللي اللي بتحج إلى البيت الحرام رغم أنه البيت الحرام هذا بني مؤخرا كثيرا عن خلق الله تعالى البيت المعمور، فهل نستطيع أن نحصي مقدار ما حج أو اعتمر أو دخل البيت الحرام أو أو ما إلى ذلك؟ ده إيه ده في السنة هي لو بقى لو خطرضنا مثلاً موسم الحج مثلا فما بالنا في الأيام كل يوم؟ فما بالنا بقى في البيت المعمور؟ ويختلف دخول الملائكة عن دخول البشر، وتختلف إمكانياتهم عن إمكانيات البشر. سبحان الذي بيده ملقوط كل شيء. فنحن ننزل الملائكة منزلتهم، ننزل الملائكة منزلتهم. هم مأمورون بأمر الله. حد يفكر زي ما قلنا إنه الملائكة تعمل من عندها حاجة، ولا تقدر على شيء لم يقدره الله عز وجل عليه. لا. الملائكة لا تقدر على شيء إلا شيء أقدرهم الله تعالى عليه. بدليل أنه كل واحد مع ملائكة بتحفظه بأمر الله من من هنا يحفظونهم من أمر الله يعني بأمر الله عز وجل حتى إذا جاء أمر الله. يعني جاء ما قدر الله على العبد ان تخبطوا رضيها مثلا انه هو يموت ان هو كذا ان هو كذا يخلون بينه وبين امر الله وذلك بامر الله عز وجل له انهما يتركوا العبد في هذه اللحظة حتى يلقى ما كتب الله عز وجل عليه لا يستطيعون ان يتأخروا او يتقدموا وأيضاً من نواحي الإيمان بالملائكة نؤمن بأنهم منهم من يرسل بالوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام زي ما إحنا عارفين جميعا أن الذي ينزل بالوحي هو جبريل عليه الصلاة والسلام وذلك ليعلم الناس أن هناك وحي من الله تبارك وتعالى. في رسالات نزلت من الله. في دين نزل من عند الله تبارك وتعالى. عندنا القرآن وقبل ذلك الإنجيل وقبل ذلك التوراة كتب أنزلت إلى الرسل ليدعون الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. فنحن نؤمن بأن لله خلق نسموه الملائكة. وننزل هؤلاء الملائكة منزلتهم لا نعطيهم أكثر من منزلتهم التي أعطان الله إياها ولا ننزلهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها ولا ننسب إليهم ما لم ينسب الله عز وجل لهم زي الكفار لما قالوا أن الملائكة بنات الله وآلوا أن عبدوهم من دون الله وقالوا شيئا كثيرا في هذا حتى إن الله عز وجل احتج عليهم وقال ستكتبوا شهادتهم ويسألون وقال أجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعرفكم إنهم بنات هؤلاء لا يصفون بهذه الأمور وأنتم لا تعلمون ذلك أنتم لا تعلمون ذلك إنما الذي يعلم ذلك هو الله والقرآن فيه كثير من الآيات من هذا القبيل أنه لا تخرج الملائكة عن الحد الذي وضعهم الله عز وجل فيه جمع اليهود يقول لك إحنا أو بنوا إسرائيل عموما يكرهوا جبريل عليه السلام لما قالوا لا لو كان اللي نزل بالوحي ميكائيل ولا واللحابة كنا إحنا إيه آمنا طب هو ميكائيل أصلا ولا جبريل هيجيب يجب من عنده ها بعدين ربنا قال إيه قل من كان إيه عدوا آه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين دول ما بيجوش من عندهم دول عباد الله يأمرهم بما يشاء فهم منفذون لأمر الله تبارك وتعالى وجبلوا وخلقوا على هذا فقرهكم لجبريل هو قرهم منكم لدين الله تبارك وتعالى قرهم منكم لفعل الله عز وجل ولو جاءكم ميكائيل لكرهتموه ولكفرتم بالله تبارك وتعالى أن أنتوا إل فرق معك هو جبريل هو جبريل عليه السلام لما أهلك الكفار بالصيحة ولا النفخة ولا خلع الدور آآآ آآ السلام دور آآ سمود وغيرها من دور قوم لوط وما إلى ذلك هل هذا كان بفعله هو يعني كان هذا بأمره هو هذا بأمر الله له وإلا لو كان الأمر له هو لفعله قبل ذلك. لأن الملائكة ما بتحبش أن ربنا يعصى فأوزت إيه تهلك الجماعة العصادة ولكن هي ما تقدرش تعمل أي حاجة إلا بأمر الله تبارك وتعالى ولا تراجع ربها تعالى الأمر هما يعني مجبولون على طاعة الله واتباع أمره جل ذكره بدليل أن يحبون المؤمنين ويستغفرون لهم وفي ذلك دلالة على أن الملائكة تحب الخير تحب الإيه؟ الخير تحب أن يعمر الكون بعبادة الله تبارك وتعالى وهم لما ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها لبال أنها تحب أن يعبد الله تحب أن يعبد الله عز وجل وفخشت أن يكون في ذلك ناس تعصى ربنا يعمروش الكون فعوز تعرف الحكمة في خلق هؤلاء وليست في كلام الملائكة مراجعة لله عز وجل بل إنهم من حبهم لطاعة الله أحبوا أن يعرفوا ماذا سيفعل هؤلاء الخلق هؤلاء الخلق وفي ذلك دلالة على أن خلق الملائكة سابق على خلق الإنسان سابق على خلق الإنسان أن ربنا وإذ قال ربك للملائكة إذ قال ر وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلون في الأرض خليفة ولما ربنا أمر الملائكة أنها تسجد لآدم عليه السلام دليل على وجود الملائكة أو على خلق الملائكة قبل خلق البشر الأمر الرابع من أمور كيفية الإيمان بالملائكة الإيمان بما أجمل الله عز وجل منهم وبما فصل نحن نؤمن بربنا ذكر مثلا ملائكة نؤمن بالملائكة ربنا ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القرآن الكريم حاملة العرش مثلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية مثلا. والآيات والأحاديث التي ذكرت اجمال وتفصيل الملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل وغيرهم من ملائكه احنا نؤمن بما اجبل الله ذكرهم ونؤمن بما فصل الله ذكرهم يعني اللي ربنا عز وجل سماهم ونبيه صلى الله عليه وسلم نؤمن بهم ونصدق هذه التسميه ونسميهم كما سماهم الله ملك الموت مثلا هو ما اسمهش عزرائيل زي بعض الناس ما بتقول هو ملك الموت في بعض الأثار التي لا تصح أنه اسمه عزرائيل لكن لا هو ما اسمه عزرائيل هو ملك الموت أما مالك فهو خازن النار كما جاء ذكره في القرآن والسنة وكذلك رضوان خازن الجنة كما جاء ذكره أيضا وما إلى ذلك من التفصيلات التي وردت في أسماء الملائكة عليهم السلام كيفية الإيمان بالملائكة تشتمل على أربعة أمور أيهم الأمر الأول نؤمن بأن الله عز وجل خلق خلقا أيوة ونصدق بذلك الأمر الثاني ننزل الملائكة منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى إياها بمعنى لا نقدم ولا نؤخر لا نرفع ولا نخفض كما أمر الله تبارك وتعالى الأمر الثالث نؤمن بأن هناك من الملائكة رسلا ينزلون بالوحي من الله على من شاء الله تعالى من خلقه ليبلغوا رسالة الله رابعا نعم أيوة الإيمان بما أجمل وما فصل من ذكر الملائكة عليهم السلام ربنا عز وجل ذكرهم إجمالا أؤمنوا بهم إجمالا الذين ذكرهم تفصيلا أؤمنوا بهم تفصيلا زي بالضبط الأنبياء عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل ذكر أنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه وربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يبقى تؤمن بالملائكة وتؤمن بالرسل وتؤمن بالكتب احنا لا نعلم تفاصيل الكتب التي أنزلت اسما اسما احنا نعلم بعضها ولا نعلم كلها لكن نعلم أن هناك كتب كثيرة أنزلها الله عز وجل على رسل كثيرة أرسلهم الله تعالى إلى الخلق منهم من ذكره تفصيلا ومنهم من ذكره إجمالا وكذلك الملائكة ربنا عز وجل له خلق عظيم اسم الملائكة هذا الخلق العظيم أنواع وأصناف وكل منها له وظائف ويعني سبحان الله فمنها ما نعرفه تفصيلا ومنها ما نعرفه إجمالا فنؤمن بذلك ونصدقه هذا هو كيفية الإيمان بالملائكة عليهم السلام المفاضلة بين الملائكة والبشر أيهما أفضل الملائكة أم البشر؟ حد عارف، مش، حد عارف ماشي حد عارف مش، حد عارف حاجة كمان، مش، في حد كمان، تفض. مش حد كمان هذه مسألة اختلف فيها علماء المسلمين ولكن هل الخلاف واقع بين عموم البشر والملائكة أم بين طائفة معينة من البشر والملائكة طائفة معينة ليه؟ لأن أنت عندك هناك الصالح والطالح الصالح هو ذا اللي حصل الخلاف بين العلماء هل هو أفضل يعني صالح البشر أفضل أم الملائكة هو ذا السؤال أما بقية البشر الذين كفروا بالله قال الله فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل فكيف يقارنون بأقل خلق الله منزلة ممن أسلموا فما بالنا بالملائكة يعني هؤلاء الكفار والمنافقون والذين جميع بأصنا الكفار سواء كانت أنزل إليهم كتاب ثم كفروا بالله بعد ذلك زي لهود النصارى أم كانوا ليس لهم لا يتدينون بدين سماوي بل يعبدون النار ويعبدون الأصنام وما إلى ذلك كل هؤلاء كفار قال الله عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إن شر الدواب عند الله الذين إيه كفروا فهم لا يؤمنون إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون فهؤلاء الكفار الذين لا يعقلون أولئهم شر الدواب يعني الأنعام أحسن منهم فهم شر من دب على وجه الأرض نعم اختلف العلماء رحمهم الله بين هل الأفضل صالح الملائكة صالح البشر أم الملائكة ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الملائكة أفضل من صالح البشر وذهبت طائفة أخرى من العلماء إلى أن صالح البشر أفضل من الإيه من الملائكة، وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى التفصيل في المسألة، إلى التفصيل في المسألة. القول الأول ذهب أصحابه إلى أن الملائكة هم أفضل من صالح البشر. ليه؟ هلا باستثناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة وأفضل من وما إلى ذلك لكن هم بيتكلموا على عموم صالح البشر فقالت الطائفة الأولى أو المذهب الأول من مذاهب أهل العلم قالوا بأن الملائكة أفضل الدليل قالوا الدليل على ذلك الحديث أن الله عز وجل قال وَمَن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ لَكَرْتُهُ في مَلَئٍ خير منهم فهذا يدل على أن الملائكة الأعلى هم الملائكة فهذا يدل على أن الملائكة أفضل ذا واحد دليل الثاني قالوا أن البشر يعتريهم النقص ويرتكبون المآثم والذنوب والملائكة لا يفعلون ذلك بل هم مجهولون على الطاعة ومن هنا كان الملائكة أفضل القول الثاني الذين قالوا إن صالح البشر أفضل من الملائكة. استدلوا بأدلة منها أن الله تعالى. الله. الله. ال... في حاجة بس. عزيزي. الذي يقول بأن صالح البشر أفضل من الملائكة يقول لأن الله تعالى. أمر الملائكة أن تسجدها لآدم هذا دليل الدليل الثاني أن الله تعالى فضل آدم بالعلم على الملائكة علمه العلم وما إلى ذلك قال أنبئهم بأسمائهم الأمر الثالث أن البشر يواجهون الشهوات وما إلى ذلك ويعانون الصعوبة في العمل أحيانا فيكون اجرهم أكثر من اجر الايه الملائكه الراجح المذهب الثالث اللي هو وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وايده الامام ابن القيم رحمه الله تعالى قال انه الملائكه افضل باعتبار البدء باعتبار البدايه هما عملهم أحسن من عمل البشر، خلاص؟ البشر بيعصوا، ملائكة ما بتعصيش، ملائكة شغاله في العبادة على طول، البشر يأكل ويشرب وينام ومش عارف فيه وقطع وهكذا ينشغل عن العبادة وبيعصي كمان ويتقلب بين التوبة والمثل، فقال باعتبار البداية فالبشر في الملائكة أفضل وباعتبار النهاية. فالبشر أفضل صالح البشر أفضل ليه؟ لأن ذلك يفضي بهم إلى الجنة ويمتعون فيها ويرفعون إلى الدرجات العالية وإلى غير ذلك مما أعده الله تعالى لهم من التكريم واستحسن الإمام بن القيم هذا القول أنا بصراحة لي قول بس يحتفظ به يعني التفصيل فيه أكثر من كذا بكتير يعني هناك تفصيلات مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مش زي بقية الأنبياء الأنبياء مش زي بقية الصالحين من البشر أبو بكر رضي الله عنه وعمر مش زي بقية الناس هذه التفاصيل بس يعني مش موجودة يعني في قطب بعض العلماء من أهل السنة ولكن المذاهب الثلاثة دول هم المشهورين موجودين في كتب العلماء. بعد ذلك في الصفات الخلقية والخلوقية بالنسبة للملائكة نأخذ الأول الصفات الخلقية ما مفاجئ تفصيل كبير وهي أنه الملائكة خلق كرام. كما وصفهم الله عز وجل ربنا كرمهم في خلقهم وكرمهم في صفاتهم وخصالهم يعملون بالخير ويفعلون ما يؤمرون فهم خلق أو ملأ كرام كما وصفهم الله تعالى تاني حاجة الملائكة تستحي ملائكة ذكر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لما قال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة يعني من عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو ذو ذنورين يبقى سميها ذنورين صلى الله عليه وسلم بعد كده ندخل بقى في تفصيل الصفات الخلقية بالنسبة للملائكة واحد لهم أجنحة ونحن تكلمنا عن مسألة الأجنحة هذه لما ربنا عز وجل قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وذكرنا أن جبريل عليه السلام كان له ستمأت جناح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرأاه على خلقته مرتين دي أول صفة من صفات الملائكة الخلقية صفة ثانية أنهم يتشكلون أحيانا في صورة البشر كما كان يجيء جبريل عليه السلام في صورة دحياء الكلبي لأن كانت صورة حسنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يراه عليها أنه كان يستأنس النبي صلى الله عليه وسلم به لما يأتي على هذه الصورة فالملائكة تتشكل أحيانا بهذه الصور وكما جاء في الحديث المشهور اللي لكل عرفه حديث جبريل عليه السلام لما جاء في صورة رجل أه أيوة أو بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث الأمر الثالث جمال الصورة فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهنى قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فحسن صورة الملائكة معروفة بين الناس حتى عند الكفرة حتى عند أي حد يقول لك إيه ذا اللي يشوفه يقول عليه ملك أو ملاك زي بهم بيقول حتى الكفار عاقبهم أو مسألة إيه إنه يسمي بنته ملك أنجل أما حتى الغرب يسموه كذا أنجل لا لا ما أنا مقصودش عادي الأسماء ما فيش فيها مشكلة يعني حتى لما إحنا نسمي إسحق ها وونسمي يعقوب وهذه مشهورة عند أهل الكتاب لكن لو سمينا إحنا هذه أسماء فنحن أولى بهم لكن في أسماء هم بيكون لها مدلولات عندهم لا تصح عندنا فذي مش زي عبد المسيح مثلا هذه مدلوله مدلول باطل أو كلمة عبد الرسول ما ينفعش أن يتسمى بها برضو وهكذا عبد الملاك أما عبد الملك فالملك صحيح أربعة تفاوتهم في الخلق والمقدار وإحنا تكلمنا عن هذا تفاوتهم في الخلق والمقدار يعني مقدارهم عند الله تبارك وتعالى بعد ذلك الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوسة وتكلمنا أيضا عن هذا الأمر بعد ذلك اتفق العلماء جميعا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. أن طبيعتهم طبيعة خلقتهم غير الإنسان الجن والإنس الذين يأكلون وطبيعة أكل الجن غير حتى طبيعة أكل الجن الإنس وهكذا سبحان الله فكل خلق من هذه القلائق التي تأكل وتشرب له طريقة خاصة تخصه في هذا الباب وأكله ممكن هناك يكون في أشياء مشتركة ممكن يكون هناك أشياء خاصة وهكذا ممكن إنسان في مرحلة يأكل شيء لا يأكله في المرحلة التي تليه لو أكله لمات وهكذا فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون بعد ذلك الملائكة لا يملون ولا يكلون ولا يتعبون كما ذكرنا واستدللنا على ذلك بالآيات الكريمات الملائكة لا تسأم بعد ذلك من صفات الملائكة الخلقية قلنا منازلهم ومساكنهم في السماء بعد ذلك أعدادهم لا يعلمها إلا الله تعالى هذه الملائكة كثيرة جدا لا يحيطه بها علما إلا الله فإن الله تعالى لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء وما كان ربك نسيا كل شيء عنده تبارك وتعالى أكتب الله عز وجل لا ينسى بعد ذلك من صفات الملائكة الخلقية أن ربنا عز وجل ذكر بعضهم بالأسماء التفصيلية وذكر بعضهم بصفات إجمالية زي ما ذكرنا تفصيل والإجمال منهم من سماه القرآن ومنهم من سمته السنة وما إلى ذلك كما ذكرنا وأخيرا الملائكة يموتون الملائكة يموتون كل شيء هالك إلا وجهه كل الملائكة تموت وهذا بعد النفخة الثانية هذا عند النفخة الثانية فكل يموت عند النفخة الثانية في الصور أما هل تموت الملائكة قبل ذلك أم لا الله أعلم الله أعلم ومعروف أن ربنا جل جلاله يأمر ملك الموت أن يقبض أرواح الملائكة حتى يموت كل الخلائق ويموت حملة العرش فالعرش محمول بقدرة الله والله تعالى لا يحتاج إلى شيء من خلقه جل ذكره ولا يخالط شيئا من خلقه. إحنا نقول الرحمن على العرش استوى ونقف كده. أما بعض الناس اللي مخاطع بنا يقولك إنه يعني يشبه مثلا بأن الله تعالى يحتاجه إلى الكرسي أو إلى العرش أو مش عارف إيه. فهذا نص علماء المسلمين على أنه اللي يقول كده يبقى كافر أنه اللي يقول أنه ربنا يلامس هذه الأشياء وأنه لأنها مخلوقة فليس معنى الرحمن على العرش استوى كما يتوهمه بعض الناس فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه